الم م ا ل م م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انزيل الكتاب لا لِعَالَمِينَ أَمْ يَظُنُّونَ افْتَرَوْا أَمْ يَكُونُونَ كَذَّبُوا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا تُنْ ذِرَ قَمَم مَا أَتَهُم مِن النَّذيرِّ من قَبَلِكَ لَ عََّهُْ يحكَدُونتُنذَِقَومًَا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 سَوَا عَلَنَا عَبْد مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كان ألف سنة مما تعدون ثم يعرض إليه في يوم كان بقدر ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِّمَّنْ هُمْ مَهِينٌ ثُمَّ جَعَلَ مَثَلَهُمْ مِنْ سُلالَةٍ نَّائِمِهِمْ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فيه من روحه وجعل لكم ثم كَوهُ وَنَكَ خَطهِ يوحِهِ وَجَعَلَكُون وَجَعَ لَكُمُ السَّمعَ وََلأَذَ صَارَ وَأَسِدَ وَجَعَلَ لَكُون كَم وَلأَذَ خَا وَأَسدَ قَليلَ م تَشفُون قَللََّ تَشكُون وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ لَا نَرَى فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ذَلُّهُمْ بل بلئ بلطاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وفل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وفل بكم ثم فإلى ربكم ترجعون